لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افتري على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا إ ل ى الكهف ي ن ش ل لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفق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 له غيب السماوات و ا ل أ ر ض أ ب ص ر به و أ س م ع ما له من م دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا و ا س ل ما أ و ح ي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد منه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 وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنبرين و ي ج ا د ل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ب ر و ا ه زءا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 إذا ذو أبدا الغفور ا وربك ر ل ح موسوعه ة ل يآخذهم بما ك ب ا ل ج ل ل م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم م و ع د ل ي ج د و ا م ن دونه و م ل ا ل ا ه ل ك ن ا ه م ل م ا ظ ل م و ا ء الله الحسنى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 اما أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيه م ح س ن ا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نكرا